وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِلرَّسُولِ ولذي القربى المساكيل و من السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا وما أنزلنا على عبدنا يوم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 ولكن يقضي الله أمراً إن كان مفعولا ليهلك من هلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لا سميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم فيه أعينكم قليلا ويقللكم فيه أعينيم ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أثم فثبتوا فثبتوا واتقوا الله كثيراً لعلكم تفلحون